فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا بَعْضَكُم بعضكم لبعض وَتَنازُلُوا ولكم في الأرض مستقر فَبَلَغْنَ إلى حين